السماء اقيم صفوفك واعتدله سو صفوفك وسد الخلل الله اكبر الله اكبر الله الرحمن الله <تصفيق>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 الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعذلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم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 فَدَيْنِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا النَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا نقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون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 السماء والارض كل لله كتب على نفسي الرحمه لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون Allahu Allah Akbar. Star nacional je zavномere الله اكبر <تصفيق> الله اكبر, <تصفيق> الله أكبر Allahu Akbar Allahu Akbar, <coughs> Akbar. Alhamdulillahirabbil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 وَأَيْرِ الْعَرْضُ عَلَيْهِ وَلَظَالِمِينَ أَمْ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ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 وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ